المرحلة الأولانية عندي هي مرحلة الاعتراف إن أنا أعترف وأستغفر إذا عرفت وأستغفرت أنا ساعتها كده أن ربنا بيقبلني مهما كان ذنبي آه مهما كان ذنبنا حتى لو لي سنين والعياذ بلا بعيد قوي عن ربنا حتى يا سيدي لو كنت أبو جهل نفسه يعني لو كان الإنسان أبو جهل نفسه وقال يا رب أنا طبت واعترفت بالذنبي سامحني ربنا هيقبله جاء رهتم مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله إن أهل شرك إحنا كفار ما فيش بعد ده ذنب قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا أحنا لينا توبة في... هم مش مسلمين أصلا مش مسلمين مم. هو يقولوله إحنا أهل شرك إحنا بنعود أصلا فأول خطوة هنا إن النبي قال له آه يخزل منك إنك تفتح الباب أيها الباب مفتوح يقينا الباب مفتوح